وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا ۗ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتعا الى حين ومن اصوافها